ربا ربا رب أَنَّذَا خَالُوسٌ مِنَ الْهَوَى هَـٰذَا خَالُوسٌ مِنَ الْهَوَى هَـٰذَا قبالل قل قل خالي ربا ها نبا ها نبا ها نبا ألف من الهوى ألف من الهوى للقلب خالي هواك وتركت تونسي بالحياة ولا ورا ولقيت كل الان انسي توقبي وتزالت أحببي ونسيت نفسي خوفا أن أنساك رب. ربا, ربا هَا اَنَبَا من الهوى ومن الهوى خلوه من الهوى, الهوى واستقل القلب الخليقه عاتق وتركت أنسى بالحياة غلاه وَتَرْتُؤُنْ سِيبِ الْحَيَاةِ وَلَا أُويغا وَتَرْتُؤُنْ سِيبِ الْحَيَاةِ وَلَا فِي نجوم ذ تبي و تزل تُ أخب وَت تبي وَتزل تُ أخب وَ ونسيتنا في